I don't لا تنفع عزمكم عذابا من الله يستدل قوما غيركم ويستدل قوما غيركم ولا تقهر شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروا فقد نصره سيحرفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يبلكون أنفسهم والله على أنهم لكارمون أفى الله على Hasta de Lord